عزيزي من شباب اليوم عندي سؤال لو تجيبون السؤالاً عزيزي من شباب اليوم عندي سؤال لو تجيبون السؤالاً أخيراً أن أموت أثق ظاهري ذنوب لا أطيق لها احتمالا ذنوب لا أطيق لها أزل الخير من قلبي فزالا لواط أو زنا أو أغنيات أزل الخير من قلبي فزالا وعند القبر لا أدري مكاني إلى الجنة أم ألقى نكالا إلى الجنة أم ألقى نكالا يقول السائلاني كنت تلقي. لذكر الموت والنيران ببالا يقول السائلان يا كنت تلقي لذكر الموت والنيران ببالا أضعت شبابك الغالي هباءا وملت ما المضيع حيث ما لا وملت ما المضيع حيث ما لا ولم تثاك ما ينادي تابت في زمن توالة ولم ترفع كما وعذّر ينادي بها من تاب في زمن توالة وأبصرت الشباب وقد تولوا ولبوا هادما للذات حالا ولبوا هادما للذات حانا ولما يبلغ العشرين أوقات أتموها فجازتهم خيالا، ولما يبلغوا العشرين أو قاد، أتموها فجازتهم خيالا، وغرك أن ترى بشرا كثيرا من الفساق يبغون الضلالا، من الفسق يبغون الضلالا، وأنك إن تموت ستموت معهم. وأنك لست أسواه فعالا وأنك إن تموت ستموت معهم وأنك لست أسواه فعالا عصيت الله جهرا بافتخار لتضرب في شجاعتك مثالا لتضرب في شجاعتك مثالا عصيت الله جهرا لست تدري بأن الله جبار تعالى عصيت الله جهرا لست تدري بأن الله جبار تعالى وألقيت الزمام لكل واغد خبيث القلب قاد حاك النعالى خبيث القلب قاد حاك النعالى ثم ويل ثم ويل لمثلك هل ستنجو أن تلالا لا فويل ثم ويل ثم ويل لمثلك هل ستنجو أن تلالا لا ستلقى الله بعد الموت فصبر وتلقى عنده الأمر العضالا وتلقى عنده الأمر العضالا ستلقى الله بعد الموت فصبر وتلقى عنده الأمر العضالا. الله بعد الموت فصبر وتلقى عنده الأمر وتعلم عندها يا خل حقا أجر من كان فعل كم حلالا.